<تصفيق> هزتني نسمات الليالي فتراء ببالي طيف آلام مريح أبكتني صرخات الأيام وأمير تنامى حول قيد واسي هزتني نسمات الليالي فترى دبالي عفو من مري أبكتني صرخات الأيام تكلني شهقات السقاطات توالت جمعت طير الطفل الغريب مديني يا شراعه زماني لربوع الاماني لمدى زاهي منين هزتني نسمات الليالي فتراب بداني صرخات الأيام ولي الدلام على قيد واسي يا أمسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي هو دعاء المستجيب من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب يا قمر الليل المغري هزتني سماوات الليالي فتراني في بالي على المرير دقتني اكتمال الأيام واني نمت ناما عند السيد الواسع حينها نسفها مشتكى حزنها وذكرا مسجدها والمسير سلام ان تقى يا رواء منا فجابت للقديم آلام مريم أكتني صرخات الأيام وليم دلامة عقيد واسي من قلبي يا حبيبة قلبي بتؤد لربي أن يواسي ويجير من روحي يا رفيقات روحي جدت كي تنوحي أنت من روحي الكثير أكتتني نسمات الليالي آه فتراها الدبالي إفضال من مري أكتتني صرخات الأيام ونين تنام واسي. حزتني نسبات بباري. يد واسع هزتني سماواتي بياني Allah cidden